يا رب انا محتاجك محتاج لقلبي حياه انزل لي نظره مداد رسول الله يا رب محتاجك محتاج لقلبي حياه انزل لي نظره مداد رسول الله بذكركم في صلواتي خمس مرات اليوم والمسنود بكم حتى كان واقع بيقوم بذكركم في صلواتي خمس مرات Organa nadman baghlatashan insa Organa nadman alaik fi kull makan fatah li bab li strengthesmer if york you Allah selatt but when du deg hمكن en cø en في et v um wow å jo en ma hjør ik litt ord har